انفلا امر تلك ايات الكتاب الحكيم اكان للناس عجبا ان اوحينا ذا الشير الذين امنوا ان لهم قدما صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا ذا لا ساح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 إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقصط والذين كفروا لهم شراب منه ضِيَاءَ اَمْ وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ قَوْمًا يَعْلَمُونَ إِنَّ وما اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها واطمأنوا تَجْرِي تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ولو يعجل الله للناس الشر استعجالا بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه قائما فلم مما فلم ما كشفنا عنه ظلهم ومرك ان لم يدعنا الى ضر مس كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون وان قد اهلكن القرون من قبلكم لم وَجَاءَتْهُمْ رُسُلٌ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنُخْرِجَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ رِقًا أَن أَتَى بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَمْ بَدَلَ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَن أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبْعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيْهِ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٌ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِنْ قَبِلِ اَثَلاَ تَعْقِلُن فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا نَوَكَذَّبَ بِاَايَاتِهِ إِنَّهُ لاَ يُثْنِخُ الْمُجْرِمُونَ وَيَعْذِبُ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 سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ نَقْضِي بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَيَطُولُونَ لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةً مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الرَّبُّ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً من, مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا نَهُم مَّكْرٌ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُل لَّامُؤَسَّرٌ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَמْكُرُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهُمْ رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَ كان وجاء الموت من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم داو الله داو الله مخلصين لو الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين لَمَّا أَن جَاءَهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقٍّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُحْشِرُكُمْ فِيمَا كُنتُمْ تَخْتَلِفُونَ الحياه الدنيا كما انزلنا من السماء فاختلط به نبات الارض فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَأْتُونَ نُرِينَا كَذٰلِكَ نَفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللّٰهُ يَدْعُوٓاْ إِلٰى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ بِلَا صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ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 لَهُمْ مِنْ عَاصِم كَأَنَّمَا أُشِيتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُومُ شَرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ وَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنْتُمْ ذاتكم لغافلين هنالك تذوق كل نفس ما اسلفت وردوا الى الله مولاهم الحق وضل عن ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء الارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج من الميت, ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون فَذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَا زَادَ بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالَةُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ كَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ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 إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أَم يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُل فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريءون من مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون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 ناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كان لم يلبثوا الا ساعه من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بالنطق يَعِيدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّى يَنكَفْ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ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 يرون ساعة ولا يستقدمون قل ارايتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا وماذا يستعجل منهم مجرمون ثم اذا ما وقع امنتم فَكُلُّ ذِي حَمْتٍ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقُّهُمْ قُلْ إِنَّ رَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أَنَّ لكل نفس هم ظلمات ما في الارض نفدت به واسره ندامه مما راون عذاب وقضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون الا ان لله ما في السماوات والارض الاين ن وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت واليه ترجعون يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء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 فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ إِنَّ آه اللَّهَ أَهَانَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ وَمَا ظَنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون وما تكون في شان وما تتلون منهم من قران ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا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 الائنا ان امليا الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشره في الحياه الدنيا وفي الاخره لا تبدين الكلمات الا ذانك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم ان العزه لله جميعا هو السميع العليم انا ان الله من في السماء وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَخْرَصُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ قُلْ تَقَدَّى اللَّهُ وَلَدَا شَبَحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ان ان عندكم من سلطان بهذا اتقولون على الله ما لا تعلمون قل ان الذين يفترون على الله الكذب لفسقوم متعم في الدنيا ثم الينا مرجعهم ثم نذيقهم ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ وَأَطْلَعْنَا عَلَيْهِمْ نَبَأً مُحِذٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ وَتَذْكِيرٌ بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَل اللهِ تَوَكَّلْتَ فَأَجْمِعْ أَمْرَكَ وَشُرَكَاءَكُمْ فَأَجْمِعْ أَمْرَكَ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمًّا ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُضَيِّرُونَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَعُهِتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا في آياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاء ما كانوا ليؤمنوا فما كانوا يؤمنون بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعد موسى وهارون الى فرعون وملئه إلى وملئه قوما فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إِنَّ فِي الْأَرْضِ عِبَرًا لِّأُولِي الْأَبْصَارِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ لَمِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اسحر هذا ولا ينفع الساحرون قال اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباء أنا وتكون لكما وتكون لكما الكبرياء في الفض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ان قل ما انتم الملقون فلما القى قال موسى ما جئتم بالسحر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله لا يسلح املا مفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون اما امل لموسى إلا هُن وَمَلَئُهُمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ المسلمين فقالوا ان الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين وانجنا برحمتك من القوم الكافرين واوحينا الى موسى واخيه ان تبوا الي قومكما بمصر بيوتا أَن تَبْنُوا آل قَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّ كأتيت فيرعون وملؤه زينة واموالا في حياه الدنيا واموالا في الحياه الدنيا ربنا لنضل عن سبيلك ربنا اضلس على اموالهم واشد على قلوبهم فلن امن حتى يروا العذاب الالم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 وراء الى وانا من المسلمين الان وقد صيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدلك لتكون لمن خلفك ايه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 لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُنْ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ إِنَّ الذين حققت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل ايه حتى يروا العذاب الالم فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها قُم مَّن يُسْلِم مَّا آمَنَ إِلَّا قُم مَّن يُسْلِم مَّا آمَن كَشَفْنَا عَنْهُم عَذَابًا خِزِي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تَكْرَهُنَّ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاءِ وَالارْضِ وَمَا تُؤْنَى الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مَثْنَى أَيَّامٍ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَتَنْتَظِرُونَ إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ذلك حقا علينا ن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 عباده وهو الوفور الرحيم قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما نادِف بوكيل واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين